الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر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 وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر املاء غير مكصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر املاء غير مكصر وسوف يعلي يظهر جنوده غير مثير عليهم أي ممكن من كل قوم وما شر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويدفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله الله الله أعلا وأكبر الله الله الله أقوى وأقدر الله أعلا وأكبر الله أقوى وأقدر من كل التي ليس تذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر كم قلة ليس تذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر بدينها وتذكر برب بها وتؤذر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر بدينها وتذكر برب بها وتأزر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر وفي المكاره تصبر حتى أتاه المبشر وقال يا عبد أبشر ويا مبلغ كبر ونا في كل ما شر سلب تكسر والفتح كالسير يهدر وفي الممالك يعبر والفتح كالسير يهدر وفي الممالك يعبر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين تحدر تضاء ربي وقدر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين لا تحدر قضاء ربي وقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى وأقدر الله الله الله الله اعلى وأكبر الله الله الله وأكبر الله, وأكبر الله الله الله وأكبر الله الله الله الله الله الله الله اعلى الله هو